فساد يبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطيع المكذبين وادو له تدهن فدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبني Iza tutla'alaihi ayatuna, 'Qala sa'tirul awalin, sana'simu'ala al khurthum. Inna belauna hum kama belauna ashab al jannah. Izzaqusamu la yusrumunna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 عسى ربنا أن يبدلنا خير منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إنا للمتقين علمون رَبُّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَهُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَهُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى, إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربك جعله من الصالحين وإيَّاكَ الَّذينَ كفروا لا يزلقونَ كَبِيَّةَ صَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ